وَأذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَكَ لَا مَالَهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِيدَ اللَّهِ وَعِيدَ رَشُولِهِ إلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتَ تُمَّ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَسْتَقَامٌ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذمة.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 وَاتِلُوهُمْ يعذبهم الله بأيديكم وَيُخْزِيهِمْ وينصركم عليهم وَيَشْفِ صدور قوم الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يُذْهِبِ قلوبهم تَغَيَّرَ الله على من يشاء مِنْ عليم حكيم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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأات الزكاة وأقام الصلاة وأات الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أي يكونوا من المهتدين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 الذين آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه رضوان وجن إن آتِ اللهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عزده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباؤكم إخوانكم أولياء لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرُ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباءكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالن قترفتموها وأموالن تخشون كسادها ومساكن تربونها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 لقد نصرنكم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تون عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولئتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وأنزل جنودا لم ترها بعذب الذين كفروا، فذلك جزاء الكافرين.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 فقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليباطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إِذَا قيل لكم فروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة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 بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العرياء والله عزيز حكيم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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لم استطعنا نخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون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 وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغبوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتهتّأ أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرطون.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 وَلَمَّا أَنهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، بل مؤلفة قلوبهم في الرقاب والعارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.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 بعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة, ومساكن طيبة في جنات عدن برضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغنظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وَمَا نَقَمُ إِلَّا أَنْ أَوْنَاهُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِيَّاتُ بُيُكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِيَّاتُ مَلَأٍ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِوَالِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخير الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم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 فَإِنْ حَلَّ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ النَّارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَمْ يَكَانُوا يَفْقَهُونَ فَيَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُونَ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا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 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ وَنُطْتَوْلِ من مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخبالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 بسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعدلهم وأعدلهم ما تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون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 قُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ فتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوث رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص، فلا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطأ منطئ يغض الكف، رب لا ينال من عدو النيل.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 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين وليحذر قومهم وليحذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.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 وَوَلَا يَرْمُونَ أَنَّهُمْ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ فَإِذَا بَأْنْزَلَتْ شُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ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 تُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُفٌ الرَّحِيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ